ngangal binuburi innallil amana faharan dinul muayna ngangal binuburi innallil amana ya hana قص بالسمع المتاني وحوى لطف المعاني ملموا في الخلق ثاني عليه وسلم يشفع لنا يوم الزحام